الهمزتان من كلمة لثانيهما حقق يمين وسهلا بمد أتى والقصر في الباب حل من مخبئ ابا انك لا انت اا ان كان في وصل مع الهب حلا اخبر فلول انت كرر اذا سوا اذا وقعت مع اول الذبح فاسال وفي الثاني اخل الحص والعنكب عكسا وفي النمل الاستفهام حم فيهما كلا